إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو, و... ولو امرأة يحج ويعتمر عنه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خسع قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه قال حج عنه متفق عليه فعلم منه جواز نيابه المرأة عن الرجل قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أو لا من بلده أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع, أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امراه قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته اقض الله فالله أحق بالوفاء <تصفيق> رواه الإمام البخاري ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فإن فعل صرف إلى حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني وقال البيهقي إسناده صحيح وفي لفظ للدار هذه عنك وحج عن شبرمة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 وتقدر, وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وإن مات المحرم في الطريق مضت في, حج في حجها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم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 الحج الفريضه وذلك لان الله تعالى كتب الفريضه على الانسان واذا كتب فريضه الحج فانه اذا كان قادرا وجب عليه ان يؤدي الحج بنفسه لانه عباده تتعلق ببدنه وهذا هو الأصل كل العبادات البدنيه لا يصح أن يؤديها عنه غيره لأنها تستدعي تعبدا وتذللا وخشوعا وخبوعا وذلك لا يحصل له بفعل غيره هذا شأن العبادات البدنية ولكن الحج عبادة بدنية ومالية لأن الحج يحتاج إلى مال يبذله ذلك الحج كأجرة مركب أو قيمة راحلة يركب ويرهل عليها أو زاد يتزود به في طريقه أو مؤونة رجوعه أو كذلك فديةه التي تلزمه إذا كان متمتعا أو قارنا وهكذا أيضا هي أبوها التي ألبسها في حالة الإحرام وأجرة من يحلقه إذا انت أمن النسك نسك بلد وما أشبه ذلك فهو عبادة بدنية ومالية فالبدنية أسفره وتعبه وكذلك لباسه الإحرام وطوافه بالبيت وشعيه بين الصباح والمروه وذهابه إلى عرفة وكفه بها ومبيته بمزدلفة وكذلك إقامته بمنا إقامته بمنا قبل عرفة السنة وبعدها واجب ورميه للجمار هذه كلها أعمال بدنية وفي الحج أيضا أقوال عبادة قولية التلبية والقراءه والأدعية والأسار التي أمر بأن يكثر منها الحج في قوله ويتر اسم الله بأيام معلومات وفي قوله ولتكبر الله أنه ما هداكم بشر المحسنين وفي قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام وفي قوله اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا وفي قوله اذكروا الله اسم الله واذكروا الله في ايام معدودات فصار الحج عباده بدنيه وعبادة قوليه وعباده ماليه ولما كان فيه هذا المال صح ان يوكل من يحج عنه عند العجز اما عند القدره والاستطاعه فلا يوكل العباده المحضيه المحضه التي هي بدنيه لا يوكل فيها لا يقول وكلتك تصلي عني ولا تصوم عني وهو قادر وما بات الا ان هذه عباده تتعلق ببدن المكلف فلا يقوم بها غيره الانسان المكلف اذا قام بها حصل منه تذلل وحصل منه خضوع وخشوع وحصل منه تواضع وانكسار بين يدي ربه وهذا لا يحصل منه إذا كلف غيره إذا قام بالعبادة غيره فهكذا إذا أجز عن السعي يعني عن الذهاب إلى المشاعر لأهد الأعذار مثل الكبار الذي طعن في السن بحيث لا يقدر أو مثل المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه اذا قرر الاطباء المعتبرون ان هذا مرض يستمر ولا يزول بل يبقى يبقى معه الى اخر حياته لازمه في هذه الحال ان يقيم نائبا يحج عنه ويعتمر عنه اي وكل يوكل من ماله او يتبرا أحد أهله لذلك النائب لا بد أن يكون حرا لان العبد مملكة عليه منافعه السيده يستغله ويملكه منافعه واستخدامه فلا بد أن يكون الوكيل حراً ولو امرأة يجوز أن تحج المرأة عن الرجل فإذا كان عاجزاً وعاقام امرأة أجاز أن تهج عنه وكذلك العكس إذا كان المريض امرأة أجاز أن يؤكل رجلاً المرأة تنوب عن رجل وعن امرأة والرجل ينوب عن رجل وعن امرأة في ذلك هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من خثام قالت يا رسول الله ان ابي ادركت فريضه الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحله فاحج عنه قال, نعم قال حج عنه متفق عليه هذه امراه قد حجت في هذا الزمان ادت حجتها التي هي فريضتها وتسال هل تحج عن والدها بالسنه الاتيه أخذ عن قبيله معروفه الى الان منازلهم في جبال السروات مشهورون ذكرت أن أباها أدركتها ربط الله وذلك لأنه مكلف وعاقل وسليم العكل عندما فرض الحج وقادر مالياً ولكنه لا يقدر بدريا الحج في ذلك الزمان على الإبل إذا ركب على البعير فقد لا يتماسك لضعف قوته مع تماير البعير ومع سيره قد يسكب لا يستمسك ولا يقدر أن يستوي على الراحلة يمكن أن يقال في هذه الأزمنة أن الأمر أسهل أن يوجد المراكب الجديدة السيارات والطائرات ونحوها فيمكن أن يركب في السيارة الغالب أنه يتنقل على التغني عن التنقل في السيارات أن مكان لا مكان ولو من بيته إلى بيت أحد أولاده ولو من قريه قريبه قريبة إلى قرية فإذا كان يستطيع أن يركبه السيارة بهذا يكون على كرسي يثبت عليه إلى أن يصل إلى مكة وإذا وصل إلى مكة في هذه الحال يوكل من يرمي عنه لضعفه وأما بقية المشاعر فيفعلها يطاف به على عربة توجد عربات يثبت عليها و يدفعها أحد أهله أو يدفعها من يستعجره هكذا وكذلك السعي يركب على عربة ثم يدفع العربة أحد المستاجرين أو أحد أهله امر رجل وامراه إلى أن يتم الطواف والسعي التقصير أو الحلق يفعل معه سهل يذهب به إلى حلاق أو يحلق أحد أهله أو يقصر مشاعره بالنسبة إلى المشاعر يستطيع أن يصل إليها يركب إلى منها ثم يركب منا الى إلى يقيم في عرفة بخيمته خيمته يستقبل القبلة جالسا ويدعو الله ويكثر من الدعاء الصلوات إذا قدر ألا يصلي قائما على كرسي صلى وإن عجز فإنه يشير للصلاه على الأرض يصلي جالسا الدعاء يستقبل القبله ويدعو ويكثر من ذكر الله اذا غربت الشمس يوم عرفه حملوه واركبوهم بالسيارة وشارك السياره ولا مشقه عليها ينزل مع الحجاج في مزدلفه واذا نزل فيها بقي فيها إلى صلاه الفجر والاسفار وان شك عليه جاز ان يتعجل في اخر الليل هكذا ذكرنا ان الرمي قد يكلفه لانه يحتاج الى مزاحمه ان قادر على الرمي فان ياتي بالسياره ثم السيارة يتلتصق بالمرمى ويرمي تجارته وهو على مرتبته جالسا وإن عليه واتتال من يرمي آنه هكذا أما إذا أتاني لا يثبت تعالى أمرات بالسيارات بأن يحصل معه ضرر أفعله أن يؤكد عن الحج كله بعض الناس ولو كانوا شبابا أو كهولا أقويا ولكن إذا ركب السيارة أخذته جوخة ودورة وحصل معه غثيانا وتقيئا أفلا يستطيع أركب السيارة فمثل هذا إذا لم يستطع يسير على راحلة أجاز له أيضا أن يوكل أفيقول المؤلف علم منه جواز في المراه عن الرجل ان المراه تحج عن الرجل لانها كانت ما احج عنه فيقول صاحب الشرح الكبير لا نعلم فيه مخالفه بل الامه متفقه الامه الاسلاميه فعكسه اولى الرجل ينب عن المراه كما نبت المراه فعن الرجل حج النائب والوكيل يكون عن بلد ذلك العاجز يكون من البلد ولا يكون من اقرب منها لانه واجب عليه من تلك البلد وجب عليه فإذا كان قادراً وابتل من يحج عنه من بلده لأن فقط تختلف بالقرب والبعد مثلاً الذي يحج من جدة أكد لا يكلفه إلا ألف أو نحو ذلك ومن المدينة اكثر يمكن يكلفه ألف ونصف أو ألفان ومن تبوك اكثر يكلفه ثلاثة آلاف ونحوة وهكذا أيضا من خارج المملكة أي من الأردن أو من سوريا أو لبنان النفقة تكون اكثر أو مثلا من تركيا أو من مصر أحنا تكون أكثر ونشاهد أيضا في المملكة أن الذي يحجون مثلا من ظلم أو من عفيف قد يكفيهم ألفان في الحملة ألفان أو ألف ونصف وعم الذين يحجون من الرياض يحجون بثلاثة الاف او اربعه الحمله على الواحد والذين يحجون من الأحساء أو من الدمام اكثر قد يبلغون عليهم مثلا ستة آلاف او نحوها والذين يحجون من الكويت اكثر او من قطر أو من الإمارات أكثر وكذلك الذين يحجون أمنا وراء ذلك أمنا الهند والسند أنه ذلك بد أن يكون الوكيل الذي يحج عن المريض أو يحج عن الميت أن يجهز من بلده لأنه وجب عليه منها يجي عنه ذلك الحج ما لم يذل اذره قبل احرام النائب لو قدر مثلا انه وكل من ينوب عنه ولما وكله ذهب ذلك النائب وقبل ان يحرم بريء المريض وقام سليما كأنما نشيط من إقال في هذه الحال نقول الحج وجب عليك بدنيا لأنك أصلحت قادرا بالبدن وزال ذلك العذر الذي كنت تعتذر به وهو المرض وأصلح المرض مما يرجى برؤه أما إذا أحرم وكيله قبل أن يبرأ فإنه يكون عاجزاً وتكون الحجة مجزئة حجة ذلك النائب بخلاف ما إذا بري قبل إحرام نائبه فنقول أنت الآن قادر أكادر على أن تحج بنفسك فحجته عنك غير مجزئة ولو حج عنك فإن حجته تكون لنفسه وعليك أن تسترد منه ذلك المال فأصلها قادرا عليه قبل أن يشرع وكيله أما إذا شرع وكيله بنهر أَفَإِنَّ تنوب عنه وتجيء عنه يقول افلمات ما الذي ما هو حج او عمره ا باصل الشرع او باجابه على نفسه قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه وجب نص عليه فقد يفرط في حياته ويتمادى في التفريط ويؤخر الحج مع قدرته عليه ثم يفجأ في الموت قد يموت وهو شباب ابن خمس عشرة أو شتة عشرة بعد قدرته أو ابن عشرين أو ابن ثلاثين وكذلك قد يكون كهلا يؤمل أنه يطول عمره عن ثلاث الجوال لكن يعاجله الأجل فأموته ابن أربعين أو خمسين أو ستين وقد اعتماد في التأخير يظن أنه سوف يعمر مع قدرته من حيث البال والبدن، فإننا نقول: يلزم ورثته أن يخرجوا من تركته، من أجرة، من يحج عنه ويعتمر عنه من حيث وجب وذلك لان هذه الحجه واجبة في ذمتهم يلزمه بدلها يلزم التأهل ورها ويتبرنا كالدين والميت إذا ماتوا عليه دين فإنه يقضى عنه فإنه يحج عنه من حيث وجب ما يقول لأن القضاء يكون بصفة العدم القضاء ويحكي الأدى ونحن الآن نقول يقوى عنه هذا الحج الذي في ذمةه قد مات يقوى عنه يكون بصمة الأدى حتى ولو لم يصب ذلك إذا قالوا انه مات ولم يحجوا هو قادر ما كتب في وصيته يهجج عني الحجه دين في ذمته ومقدمه في تركته فلو لم يوصي بذلك فانه يوكل من يحج عنه فيه حديث ابن عباس ان امراه قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج انا قال نعم حج عنها ارايت العكس على أمك دائما اكنت قاضيته اكبر الله فالله احق بالوفاء رواه البخاري هذه امراه تسال عن امها والاولى تسال عن ابيها والراوي هو ابن عباس ولعله تلقاه عن أخيه الفضل لأن الفضل كان رديه النبي صلى الله عليه وسلم ومات الفضل في عمره اثنين 22 سنة ولكن أخاه عبد الله أخذ عنه تلك الحديث التي حفظها فيذكر أن هذه المرأة تسأل عن أمها وتسأل عن حج ليس حجة الإسلام الفريضة ولكنها حجة نذر نذرت أن تحج فلن تحج حتى ماتت النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا المكلف الفر البالغ العاقل فإذا عزم نفسه بشيء زائد عن الفرائض سمي هذا نذرا فقد يكون النذر حجه كأنها قالت إن شفي ولدي فلله علي أن أحج فشفي ولكن ماتت أكبل أن تعد تعدي الحج أو قالت مثلا إن شفيت من مرضي أو إن رزقت ألدا ذكرا أو إن رزقت ابنتي أو ابني ولدا ذكرا فعليا لله أن أحج البيت الحرام نذرت أنها تهج نذر عن لك أن يمكن على شرط وتحقق الشرط ويمكن أنه نذر مطلق أن قالت لله الله علي أن أحج بيت الله وكانه عجة زائدة على الفريضة فهكذا نذرت ان تحج افلم تحج حتى ماتت وذلك دليل على انها تمكنت ولكن مع تمكنها فرطت وماتت قبل ان تؤدي تلك الحجه التي اوجبتها على نفسها سألت منتها أفأ أحج عنها قال نعم أحجي عنها يعني بعدما تحجين عن نفسك تحجين عنها وشبه أحجها بقوله أرأيت لو كان ألا أمك داين اكنت قاضية أقول الله فالله أحبكم الوفاء وإن كان أهل الدين يطالبون به العادة أن الميت إذا مات وعليه دين جاء أهله إلى ورهة ذلك الميت عند ميتكم لنا كذا هذا يطالبه بدرهم وهذا بدنانيل وهذا بعروف فأهل الميت يسارعون ويوفون أولئك الذين عليهم ديون لهم ديون على والدهم يقول الله أحق بالوثى اعتبروا هذا دين يعني سواء ما كتبه الله وفرضه على عباده فانه دين لله او كذلك ما اوجبه الانسان على نفسه وهو النذر اذا اوجبه على نفسه اصبح واجبا الواجب واجب من بافن الشرع فلو كان مثلا لله علي اذا تمكنت ان افج حجه الاثنان ما نسمي هذا نذرا لأن أجلت الإسلامي أجبة بأصل الشرع وهكذا لو قال مثلا أن ربحت في تجارتي أو نجحت في الدراستي فلله علي أن أصلي صلوات الخمس نقول الصلاة الخمس أجبة قبل أن تنذر وكذلك لو قلت أن أصليها جماعه الصلاة مع الجماعة أجبة عليك بأصل الشرع ولهاجة إلى أنك تنذرها فهي كذا الجنهور على أنه يقرأ عن الميت النذور التي نذرها عبادات أو حقوق فإذا نذر أن يحجي ليلة عبد الكراءة يومات فعلى أهد وراءتي ان يحجي هذا الصلاة وإذا نذر صياما قال لله علي إن شفيت أو إن نجحت أو إن شفيت ولدي أن أصرم من كل شهر ثلاثا أو سبعا واجب علي إذا أتحقق الشر أو كذلك وجب على ورهته بعده وكذلك أيضا أن ذور المالية علم الله عليه أن تصدق بمئة أو بألف ومات قبل ان يتصدق بها على ورثته، أن يخرجها من تاركته شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين النذر أوجبه على نفسه فإذا أوجبه على نفسه لازمه شرعه يقول ولا يصحوا ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره وذلك لان الحج عباده بدنيه ولا يصح انه يحج عن غيره قبل ان يؤدي الحجه عن نفسه ولو كان عاجزا من حيث المال لانه مكلف ان يؤدي حجة الاسلام ببدنه أن يؤديها كما امر الله أقد يقول قائل أنا لا أقدر على أن أحج من مالي لفقري وأتمنى لو قدرت لو قدرت أن أحج لحجاجت ولكن عاجز من حيث المال وأريد أن أشارك الحجاجة فاخذ اجره هذه الحجه من هؤلاء الذين مات والدهم واحج أن حتى اشارك الحجاج وان كنت ما حججت عن نفسي لا يفتح لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره نائبا اذا فعل انصرفت الى حجته ولو كان عاجزا لو جاء الى غني وقال بصفتك غنيا وانا فقير عاجز عن تكلفه الحج اريد منك أن تعطيني مؤونه الحج وذلك الغني امتنع وقال أعطيك هذه المئة أو الألف وخمسة آلاف لتحج عن ابي فعقبها ذلك الفقير نقول إذا حج فإن هذه الحجة عن نفسه لأنها بريضة الله ثم يحجه عام ثاني عن ذلك الذي يؤكل أو يقولوا أنا أجلت بأموالكم التي أعطيتمونيها وكنت قد أفاتني في الحج الفريضة والآن هذه دراهمكم يتمث من يحج عن ظالميتكم غير غيري يجد ذلك أو يلزمه من لم يحج نفسه لا يهج عن غيره. أجاب ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبائك عن شبر ما. هكذا. وهذا دليل على أن الحج عن غيره يسمي من حج عنه بالتلبية وكذلك عند أقد النيه يقول ألبيت حج عن فلان ألبيت امره عن فلان سواء متبرعا لنبعك حجه عن والدي او عن والدتي او عن ابني او عن اخي فان هذه حجه تعتبر حجه كامله وسيكون اجرها لذلك المحجوج عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب لما سمع هذا الرجل يقول هل أبعيك عن شبرنا لأن هذه التي هي حجة الإقلام أكل أو جل الذين, قد الذين حجوا معه لم يحجوا قبلها لتكلفة الحج فقال هل حجت عن نفسك قال لا اعترف بأنه ما حج عن نفسه فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة أي حجتك هذه جلها عن نفسك لأنك مكلف ولأنك قادر ولأنك سليم فجل هذه الحجة عن نفسك وفي سنة عاتئة أو سنوات تهجع شبرما إما تبرعا وإما بأجرة أجرة التكلفة هكذا الحديث رواه أحمد وحتجبه وروى ابو داود وابن حبان والطبراني اقال البيهقي لابد أن البيهقي رواه في قال, قال اسناده صحيح عن انه ثابت ليس به التوكل وفي لفظ عند الدار القدني قال عند ذا قال هذه عنك وحجه عن شبرمه هذه الحجه التي اديتها الان اجعلها عن نفسك وحجتك الاتيه في السنه الاتيه اجعلها عن شبرمه ثم يقول وتزيد المراه شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا أو مهرم. قال الإمام احمد المحرم من السبيل أهلي حديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل وله معها محرم. رواه أحمد بإثناء صحيح ذلك لأن المرأة سفرها بدون محرم. عرضة للفتنه لأن المحرم هو الذي يحفظها ويغار عليها ويتابعها ولا يترك احد من الرجال الأجانب يقرب منها ولأن العادة أن السفر يطول قديما ومع طول السفر قد تنام وحدها ولا يؤمن ان يستتن بها احد اهل الشر والفساد ينهي ذلك وان ياتيها ويغتصبها على نفسها او ما اشبه ذلك نهيت عن السفر مطلقه يقول لا تسافر امراه الا مع محرم والسفر عاده عرضه للغرض جاء في رواية الايه لامراه تؤمن بالله يوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم وجاء في رواية ألا يهل المرأة من أول يوم الأخرى أن تستغفر مسيرة يومين إلا مع ذي مهرم وفي رواية الثلاثة الليال إلا مع ذي مهرم يعني حتى يوم واحد أو ليلة واحدة وسبب ذلك أنها قد تظل كانوا يسافرون على الإبل إذا سافرت وضربت هذه البرية الواسعة ويوهدها أقد تضل الطريق أقد تفطئ الطريق الذي تقصده وتميل عنه يمنتنا الأسفة ثم تهلك أو أقد يتابع بعض المفسدين. يقتصبها على نفسها في الحرام أو من أكبر ذلك وهكذا أيضا السفر البعيد السفر الحج من الرياض قبل ستين سنة ونهوها يستغرق شهرا من الرياض إلى مكة وشهرا من مكه الى الرياض وهذه مده طويله اذا كانت حتى ولو كانت مع رفقه قد تنفرد احيانا واذا عرفها عرف الاشرار وانه ليس مع من يغار عليها لم يؤمن ان يحتك بها أن يسير الى جانبها يجعل بعيره الى جانب بعيرها فهكذا يجعل حجها يسكت اذا لم تجد ما هذا هو مذهب الجمهور وذهب الامام مالك انه يلزمها الحج وتكون مع نسوة انهيقات وقال إن الحج ركن من أركان الإسلام والمحرم شرط فيقدم الركن على الشرط إذا كانت تستطيع أن تؤدي مناسك الحج تحج مع نسوة انهيقات معهن محارمهن وهي بينهن ياكلن سوا يركضن سوا يركبن سوا كل واحده بعيرها الى جنب الاخرى وكل واحده متحجبه لا تعرف ولا تميز هذه من هذا هذا اختيار المالكيه ياتون من اقصى بلاد المغرب من المغرب ومن الاندلس من اقصى البلاد الغربيه لان ما باب مالك متمكن من هناك فياتون وقد يقطعون المسابقه من الاندلس الى, إلى مكه في شهر في شهرين ربما بعضهم لا ياتي الا في خمسه اشهر يركبون على الإبل ويذهبون مع الصهاري حتى لا يحل بينهم وبين الطريق بحر كذلك أيضا قد يركبون في السفن ويحملون معهم ركائبهم وأبلهم ويستغرقون نصف سنة. أو أكثر أو, أو أكل ومع ذلك رخص مالك في أنها تحج بدون محرم إذا قدرت من حيث المال هكذا وفي هذه الازمنه ترخص بعض المشائخ عند الحاجة أنها تسافر بدون مهر إذا كان السفر مأموناً وموضوقة أو كان هناك حاجة، وقد وقع هذا أيضاً في الزمن النبوي، ولذلك. أن المهاجرات يهاجرن من مكة إلى المدينة ولا يكون معهن محارم قال الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ممتحنوهن الله عالم بإيمانهن إذا قوله: أجمع عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن فكنا يهاجرنا فراراً بدينهم اجتمع خمس أو عشر ويركبنا بعض العبلي أو الفمور أو الخيل فراراً بالدين فذل على أن ذلك جائز للحاجة ولما كانت ابنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب كانت بمكة وزوجها ما أسلم خرج مع المشركين في غزوه بدر وأسره المسلمون يقال له أبن العاص بن الربيع ولما أسل قال له النبي صلى الله عليه وسلم نخلصك على أن ترسل زينب ابنته التزم بذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من المسلمين يأتون بها اثنان أو ثلاثة فسافروا بها من مكة إلى المدينة وليس معهم لها محرم ليس لها محرم من ذلك الوقت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها إخوان أو مثلا العباس والعباس أيضا يكون قد أسلم فهذا أيضا رخصة للحاجة وكذلك أيضا لما أن أم أبيبة مات زوجها وهي بالحبشة وكانت من المهاجرات ازو النبي صلى الله عليه وسلم واكل النجاشي أن يحييها له عليها وارسل رجلا ياتي بها من الحبشه الى المدينه ابو اميه الضمري وهذا ايضا سعده ابا المشايخ أجازوا في هذه الازمنه مثل ذلك لأمن الضرار سمع الشيخ أبو بكر الجزائري وهو يشرح في دروسه يقول يجوز للمرأة أن يرسلها مهرما إلى بلد أخرى يتقبلها مهرما يرسلها مهرما إلى المطار مثلا في الرياض ويستقبلها مهرم ثاني في المدينة أو في مكة أو في جدة في نفس الطائرة لأنه ليس هناك خلوة وليس هناك محذور وكذلك ايضا للحاجة تجيء ولو من بعيد الآن يكون زوجها في المملكة وتكون هي في مصر أو في المغرب أو في الجزائر ويستعجل استخدامها وقد يكلفها فيرسل إلى بعض أوليائها نفقة إرسالها يرسلها أحد محارمها في الطائرة ويستقبلها زوجها باحد المطارات وهكذا ايضا وقع في الرياض ان امراه هبشيه مات زوجها وهي في الرياض ولم يكن ان جاء محرم لما رفع عمرها الى الشيخ بن باز رحمه الله قال اذا انتمت لها محرم ما لها محرم والمهرم الذي في الحبشه يكلفه الاستقدام يحتاج الى تاشيره دخول التاشيره من الذي يعبيها ومن الذي يستقبلها فرخص لها ان تركب الطائره الى الحبشه افهذا ذلك على ان عند الحاجة يجوز ونقول في هذه الازمنه يأتي كثير من الخادمات من أكثر من اندونيسيا أو من ماليزيا أو من بعض البلاد الاسلاميه كالفلبين وتكون هذه الخادمة لم تخرج وإذا رجعت إلى بلادها أشك عليها أن تهج وربما لا تجد وقد اشترمت أهلها على الوقت الكفيل أن يمكنها من الحج أن يحججها فنرى في هذه الحال أنه يجوز أن يحججوها مع الحملات. هناك حملات تكون متحفظة على النساء فبالحافلة تجعل شتارة بين الرجال والنساء يركب النساء من جانب والرجال من جانب ولا يراهن أحد من الرجال ولا تبعيذها بأن التي ليس معها مهرب وكذلك أيضا في المخيمات يكون للنساء مخيمات خاصة ألا يختلفن بالرجال؟ وليس هناك من يعرف أن هذه ليس معها محرم يذهبنا جميعا إلى معرفة وإلى مزدلمة وإلى منا وكذلك أيضا إلى الجمرات ولا أحد يميز أن هذه ليس معها محرم فنرى الحال هذا أنه لا بأس عند الحاجة وكما ان هذه الخادمه باقيه عند اهلها الذين هم كفلاؤها بدون محرم وقد يسافرون بها ايضا معهم بسيارتهم يسافرون الى القصيم او الى الافلاج مثلا او الى الاحسن من الرياض او من, من الاحسن مثلا الى الدمام او الى الرياض وتصحبهم فنقول لو صاحبتهم الى مكه للعمره اعجاز ذلك يقولون قد نحتاجها في نحن نريد ان نتمر ونبقى في مكه مثلا خمسة ايام عشرة ايام في رمضان ونحتاج الى خدمتها فتذهب معهم مثل بقائها معهم في بيوتهم ويكون هذا للحاجه والضروره واهلها ارسلوها لاجل حاجتهم ارسلوها بدون محرم لانهم محتاجون الى دخلها الذي يحصل لها فكان ذلك مبررا لسفرها وتكرار سفرها, سفرها. فكذلك اذا حججوها مع هذه الحملات يقولوا اشترط ان يكون ذلك المهرم مكلفا اي بالغا رشيدا عاقلا اما اذا كان صغيرا فلا يكون محرما وحد الصغير اما دون عشر سنين اذا بلغ عشر سنين فانه مقارب وان كان بالسبع يكون مميزا فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بضربه عند الصلاه اذا بلغ العشر وامر ايها الركب عنا بالمضاجع فدل على انه مظن البلوغ لا بد ان يكون عاقلا فلا يكون مجنونا لأن المجنون لا يعقل ولا يدرم المحرميه فلا يقتل المقصود به ثم قالوا لا بد أن أجرته عليها لأنها هي التي كلمت حتى خرج فعليها زاد الزاد الذي يحتاجه وعليها الراحله التي يركبها تكون عليها فتقدر اذا كانت تقدر على اجرته حتى يحج معها وعلى رائدته التي يركبها في هذه الازمنه الحج على السيارات او على الطائره فتحج معه وتدفع اجرته اذا لم يتبرع قد يتبرع إذا كان أخاها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو نحو ذلك وتبرأه يكون يكون إحسانا منه لو قدر مثلا أنها حجت فعل مهرب نقول هذا الفعل حرام لأنها سافرت بدون محرم ومع ذلك اجزاها حجها وذلك لانها عدت هذا الحج واسقط في الفريضه تمثل ذلك بمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين المدين الذي عليه ديون واهلها يشددون لو حج ودأوا عليه ديون سقط الحج عنه وعجته لو مثلاً سار معها مهرب ثم مات المهرب في الطريق في هذه الحال في حجها وذلك لأنها بدأت الحج وتكمله مع النسوة التي يكوننا بصحبتها والله أعلم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعدي إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى وأقربهم بالبر أولى فجودي ومن داره تعلو على الجار يلزمن بنا وستر الأدنى لباغي ففعدي ويلزم ايضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا ارى لا تقلدي ومن يأذى الزنه البنا مع جاره اذا استويا في الارتفاع باجود ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر وان يؤمن ليضمنه معتدي ومن كان يؤمن بالمليك الهنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسدي ويمنعه من كل مؤذ لجاره كحش وحمام وتنور موقد ودكان حداد ودق قصار ودق قصاره ومذبغه تؤذي بريح منكد تؤذي بريح منكدي ومن غرس ومن غرس ما يمتد منه عروقه الى بئر ماء الجار في المتأطدي وسيان مؤذي وسيان مؤذي النفس والمال يا فتى وضمنه ما اراده وضمنه ما ارداه فعل المسدد ويكره اكل الهجم ان يترصدا مع الاذن لكن دونه احضره واطرده <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمد يذكر في هذا حكم الجوار وحقوق الجيران وذلك لان الجار الملاصق او المقارب قد اقربه منزله فله حق الجوار وعلى الجيران ان يحسنوا الى جيرانهم من الطرفين تحسن اليه وهو يحسن إليه وذلك من حقوق المسلمين بعضهم الى بعض جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فهل يكرم جاره هكذا جاء ابن ابي الاكرام يكرمه يعني يحترمه وجاء حديث اخر من كان يؤذي يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤني جاره يعني لا يتعدى عذاه عليه أبيائي نوع من أنواع الأذى ويأتي له عملة مياه الابيات وكذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر ذكر منها افساد زوجه الجار افتعله قال اي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم اي ان تقتل ولدك اخاك يتعيطان معك قال ثم اي قال ان تزاني يا حليل تجارك يعني ان تفسد علي زوجته فهذا من أكبر المعاصي فيقول النظم وماذا جبريل يوصي نبينا أبجيراني من أقربين وبعدي هكذا قال صلى الله عليه وسلم ماذا جبريل يصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يصي نبينا بالجار، وسواء كان الجار قريبا في النسب أكب أو بعيد، إذا له حق، وقال جاء في حديث. الجيران الثلاثه جار له حق وهو المؤحد السافر حق الجوار الثاني جار له حقان جار مسلم له حق الجوار وحق الإسلام الثالث جار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق حق الإسلام وهق القرابة أنه قريب كابن عم أو ابن مي عم أو نحو ذلك هذا معنى قوله من أقربين وبعد يعني من أقارب الإنسان أو من الأبعد ليسوا من أقاربه وهو المذكور في القرآن في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم هذه عشرة ايهم يا عقوق عشرة فذكر الله الجار وجعله قسمين جار قديم وجار بعيد والجار ذو قربى والجار الجنوب. يقول ما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه الى ان ظن ان سيؤرخ الجار يا فتى علمنا ان سيور س... ان سيور الاجاره يا فتاه علمنا ان سيور الاجاره يا فتاه يعني انه يجعله من الورثه ابي جيراني من اقربين او بعد يعني س... واقربهم بالبر أو لا فجود اقربهم ذكر أن عائشه قالت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي قال الى اقربهما بابا فالقريب اولى اولى بالاحترام من البعيد اذا كان الجار ملاصقا جداره بجدارك وجار اخر بينك وبينه واحد وثاني بينك وبينه جارين او ثلاثه فالقريب الملاصق حقه كبير عليك ان تعرف حقه واقربهم بالبر اولى تجود ومن داره تعلو على الجار هي الزمان بنا بنا ان يستر الادنى لباقي تصاعدي أنه هي يرفع الجار جداره على جدار جاره مخافه ان يفسد عليه ومخافه ان يكشف ما في دار جاره افنقول اذا بنيت غرفه رفيعه فعليك ان تسد النوافذ التي بينك وبين الجار حتى لا يتطلع احد الى اسرار ذلك الجار وكذلك ايضا يقول بعضهم يلزمه ان يبني في جدار جاره ستاره ترفع جدار جاره حتى لا يتطلع عليه يلزم أبناً يستر الأدنى ألي باقي تصعد التصاعد بالارتباع الصعود ويلزم أيضاً سد طاقاً على الطاق النافذة الطاق النوافذ والفرج أفع إلى خيف أن أحداً احد من الشباب ينفهم يتطلع وينظر مع تلك الطاقات أو تلك الفرج يلدمه أن يسدها فيقال يسد هذه النوافل وهذه الفرج مخافة أن يتطلع أحد إلى جيرانه يقولوا ويلزم عبر سد طاقم على عراء ارتفع ولو تقدم اقد يقول انا بنيت قبله نقول اذا بنيت قبله ثم بنى بعداك فانك تضره اقد يقول انا لا استطيع انا اشتريت هذه الارض وبنيت بها دور واحد او دورين وأنت بنيت ثلاثة أو أربعة وتكشف ما في داخل بيتي فعليك رأي هذا أن تسد الطاقة الذي بينك وبينه يقول ولو تقدم ودعوة لا أرى لا تكلت إذا قال أنا لا أرى أنا لا انظر أنت قد تكون عفيفا ولا تطلع مع هذه النوافذ ولكن قد يكون عندك سفهاء وقد يكون عندك أولاد قد يتطلع النساء نهو ذلك فالدعوة يقول ودعوة لا أرى لا تقلد أي لا تسمع ولا تطلع ومن يأتي ومن يأبى ولمن يعبئ الجمخل بنا مع جاره اذا سوى في الاجتماع بادوات <تصفيق> اذا ابا ابا انهم يستعون اذا اقول مثلا انا بحاجه الى ثلاثه ادوات فعليك ان تمكن جارك ان يبني مثل هذه الثلاث ادوار حتى يستر ولو أنت ابني معه أو تلجمه ومن يعبأ ألجمه البنى مع جاره ألجمه بأن يساعد جاره حتى يبني مثله إذا استوياء في الارتفاع بأجول يكون المستبيعين هذا ثلاثة أو هذا وهذا أربعة واربعه يقول ولا غرم في اذن المخوف في سقوطه المضر ان مثلا ان جدارا من جدار جيرانك تصدع وخيف انه يسقط فهدمته انت هو غرم عليك لا غرم على على انسان أهدم جدار جاره الذي يخاف ان يسقط فيضر بأحد قد يسقط على أناس وقد يسقط على أموال فيسلبها فلا غرم في هدم من المخوف سقوطه المضر الجدار الذي يخاف سقوطه ويضر وإن يأمن وإن يؤمن أهلي أظنانه معتدي إذا أخيفه إذا أعرف بأنه مأمون. أليس يضر وليس على خطر انه ينهدم ففي هذه الحال إذا هدمه فإن عليه غرامته هذا من قوله وإن يؤمن يؤمن الضرر أهلي أضمانه المعتدي نقول أنت تعديت وهدمته وليس بخطر فإذا قلت مثلا انه تصدع وخشيت انه ينهدم, ينهدم أتركته ان ينهدم اف هدمته ان اقول ان هدمته له تعدي اما اذا عرف بانه تصدع وما بقي الا ان ينهدم قليلا فهدم لاجل ان يؤمن أن يخاف ضرره فلا جاء بأس ومن كان يؤمن, يؤمن بالملك إلهنا فلا يؤلي جارا صالحا غير مفسد جاء بذلك الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤلي من كان يؤمن بالملك إلهنا فلا يؤلي جارا صالحا غير مفسد إذا كان جارك صالحا ليس بمفسد فان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا توصل إليه اذى بل احترمه ويمنعه من كل مؤذن لجاره يمنع الجار ان يؤذي جاره أبي أي شيء يصل إليه الأذى يمنعه من كل مؤذن لجارة كحش وحمام وتنور موكد لأن هذه تؤذي الحش هو المرحاض محل كبا الحاجة محل الغائط والتخلي إذا جعلته إلى جانب جدار جارك فقد يظهر منه روائف تؤذي الجار فلأجل ذلك يمنع أن يجعل الحش إلى جدار جاره أما في هذه الأزمنة حيث أنهم يجعلون أبيارات ما يسمى بالميارات أو بالوعة لا يظهر الرائحة ما يكون فيها. كذلك أنا أت ذلك الحمام الحمامات التي يكون فيها الماء الحار وتظهر في الأرض مثلا الأربعة أمتار أو ستة أمتار قد تكون مؤذية نجال إذا كانت إليه بخلاف الحمامات الان الموجودة فإنها لا تسمى حمامات وإنما يسمى مغتسلا أو تنيفا أو نحو ذلك وتنور موقد التنور هو الذي يقض فيه بالحطب بألحال فهمي ذلك العادة أنه إذا كان الى جنب الجدار فقد يحترق الجدار وقد يتصدع وقد يحصل دخان يصل الى الجار فيمنع ان يجعل ذلك التنور ملاصقا لجدار جاره ودكان حداد ودقق صاره ومدبغه تؤذي بريح منكد الحداد الذي يصنع الحديد ذلك لأنه يصنعه بالكير الذي يجعله عطباً أو فهماً ثم يحمي الحديد ثم بعد ذلك يدقه على ما يسمى بالسندان ونهوه فإذا كان الدكان حداد فلا يجوز ان يجعل ذلك الدكان الحداد الى جدار الجار لانه قد يؤذيه بالروائح بال والدخان ونحو ذلك وكذلك القصار القصار هو الذي يسمى المطرز الذي يعمل نقوشا في الثياب في الطاقية مثلا أو في اطراف الثياب النساء ثم بعد ذلك يدقها بعمود أو حصات ونحو ذلك على سندان ويظهر من ذلكه لها ارتجاف الجدار ونحو ذلك فيتأذى ومجبغة أكانوا يدبغون الجلود في أخواب وذلك الدباغ قد يكون له رائحه فلذلك لا يجعل الى جدار جاره، ومدبغة تؤذي بريح منكد ومن غرس ما يمتد منه عروقه لا يغرس غرساً أتمتد عروقه أكل أثر مثلاً والسدر ونحوه تمتد بأرقه وتدخل تحت الجدار وتصل إلى الجار لا يجوز كذلك إذا امتدت إلى بئر إذا امتدت إلى بئر الجار إلى بئر ماء الجار في المتأطدين المؤكد لأنها قد ان تسبب خللا في الجدار او خللا في البئر او نحو ذلك وتيان مؤذي النفس والمال افتى الذي يعذي المال مثل الذي يؤذي النفس لا تؤذي مال انسان مسلم كما انك لا تؤذي نفسه الذي يؤذي المال اي المال قد يكون المال من بهيمه الانعام الذي يؤذيها مثلا بضرب او طرد او تشديد عليها او نحو ذلك او يؤذي مال اخيه بان يعمل ما يتصدع به جداره ونحوه او كذلك يؤذيه بان يتلف عليه شيئا من امواله الذي يؤذي المال مثل الذي يؤذي النفس سيان مؤذي النفس والمال يا فتى وظن منه ما ارداه فعل المصدد يضمن ما ارداه يعني ما أن نقول انت اترفت هذه الشات فاضمنها انت قطعت هذه الشجره انت ادمت هذا الجدار أن تصدت هذا جدر هائط ونهوه يظن منه أما أردأه فعل المصدد إنكثل أكله ويكره أكل الهجم والله أعلم صلى الله عليه وسلم هنا. نتوقف لا بعد هذا الأسبوع هذا الدار